مَّ جَعََّهُ نطُفَةَم فِي قَرار مكِين ثَُّ خَلَقُنا نُطُفَةَ عَلَقَةًَ فَخَلَقُونَعَلَقَةَ مُبْغةَ فَخَلَقُناَا فَخَلَقُنَ المُبغاتَ عِظَامًا فَكَسَوونَ الْعظَامَ لَحم ثَُّ أَنْ ثَُّ أَ شَأنَّهُ خَلقًا آخر فَتَبَرَكَ اللهَّهُ أَحْسَنُ الْخَالقِين ثَُّ إكُم بَعدَذَالٍ كَلَمَطُون ثمَُّ إَِّكُمْ يَوْومَ الْ القِيَامَةِ تُبَعثُون.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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْ بَاطِنِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا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 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنزِلَ لِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ